شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Așadu că la, ilaha illa Allah. Așadu că, la...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 Hai la slana Hai الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره تعالى ربنا جلاله واقتداره وعزته واكبار أحمده سبحانه لم يزل توفيقه مدرارا للسامين نفوس واقدارا الحمد لله العظيم الشاني حمد بلا عيب ولا نقصان الحمدًا يضيق به الفضاء مباركًا بهر الوجود على مدى الأزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نروم بها مجدًا ووقارًا وكرامةً وفخارًا وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرشد الله به نفوس حيارًا وأنهلها عذب الإباء فتلألأت عزته وأنوارا اللهم فيارب صل عليه وعلى آله الساطعين في سماء الشمم شموس وأقمارا وصحابته الكرام الميامين البالغين من ذور الشموخ شأوا أنا يجارا والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو من المنان جنات وأنهارا وسلم يا رب تسليم مباركا عديدا مديدا ما تعاقب القمران واستنارا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق توقاته واسعوا في معارج العزة إلى مرضاته فتقواه سبحانه لمرام العزة والفلاح والرفعة والكرامة والصلاح كمزكت لباسا وطابت غي وشعت بالهدى نبراسا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم أيها المسلمون في ثنايا حوادث العصر المتراكبة وأعاصير فتنه المتعاقبة ومستجداته المتواكبة وما أسفرت عنه من تحريف لقيم منيعة سامية وانجفال عن معانيها البديعة الهامية لزم التوجيه والإيقاظ وتحتم التذكير والاستنهار ومن تلكم القيم التي زاغت عن حقيقتها الأفهام وغدا مدرارها كالجهام قيمة العزة والكرامة والإباء والشهامة التي أبحث في كثير من الأقطار مصفدة أو مضامة فالعزة روح الحياة الكريمة وقوامها وبها هيبة النفس الإنسانية واحترامها ومتى طمست في المجتمعات فقد آذنت بفنائها واخترامها تنزع العزة بالنفوس الهضيمة عن الذل والضراء والاستكانت والوضاعة وتسمو بها جوزاء الحق والتماعة كيف وشفاء الخنوع في مصلها وسُؤدد الدنيا في نصلها وسُؤدد الدنيا في نصلها وجلال الأمم في وصلها كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم إخوة الإيمان العزة الدينية والكرامة الإسلامية من أعظم الخلال وأزكى الخصال التي تولت غراسها وأرجت أنفاسها شريعة الديان سبحانه فحفظت المسلمين عن مواقع الذل والمسكنة والعطب وزادتهم عن دركات العجز وسوء المنقلب فالمسلم جبلة أبي أنوف وعن الهون عزوف وللصغار عيوف أجل من أن يتطامن لطغيان ويستخذي لمنان ويستكين لبهتان ويرزح لسطوة غشوم أيا كان أو يمالق إنسان ويتضع لمكر وهوان أو يمالئ من جبان لأن العزة الشامخة في أطواء المسلمين الجارية أنساغها في أرواحهم إنما هي من الله وحده استمدادها ومن الدين الرباني استرفادها ومن الإيمان الحق عدتها وعتادها بين جنبيه عزة حين ثارت لم ترعها العواصف الهوجاء تأبى أن يعيش في حمأة الذل وثارت في نفسه الكبرياء فماذا تصنع فلول الطغيان في قلوب تدرعت بالإيمان وتحصنت بالعزة وتسامت عن الخذلان وأن تنال سطوة الباطل السفيذي الخسران من حق تسطر في سجل الشرف ولوح الزمان إزاء عشاق العزة ورواتها وأبطال الشهامة وكوماتها وليوث العرين والذمار وحماتها إخواننا الصامدين في فلسطين والأقصى وغزة والصناديد في سورية الأعزة الذين طال ليل ظلمهم وقهرهم ومسلسل العنف والمجازر ضدهم ولا زال طغيان نظامهم يماطل في الوعود وينكث الوفاء بالالتزامات والعهود فعموا وصموا ثم عموا وصموا والله بصير بما يعملون إن لنعلم أن دين محمد لا يرتضي للمسلمين هوانا المجد للبلد المناضل صابرا حتى ولو ذاق قردى ألوانا أيها المؤمنون لقد تنزلت شريعة الإسلام لإخراج العباد كل العباد من حلك البطش والامتهان إلى نور الاعتزاز بالواحد الديان تنزلت والكرامة من جوهرها وفحواها والاعتزاز بالحق والعدل جهرها ونجواها في الحديث عن تميمٍ الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر أخرجه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم وصححة الله أكبر الله أكبر وإنا أمة عزت فعالاً وساد أباتها غرًا كراماً ومن تكست جباه الصيد يوما على ذل ولا رضيت ملاما وأي إزراء أبلغ في النفس ألما وأعمق في الروح أثرا ممن طمست كرامتهم وفل إباءهم واستلبت نخوتهم بأطواق الاستبداد وسُكَّت أفواهم بأصفاد الاستعباد من قبل أقوام أقصوا العلماء وعطلوا العظماء وأحبطوا النبغاء وحطموا العباقرة والنجباء وأحالوا أوطانهم صحاح صحة في وأد للكرامات ومصادرة للحريات بل ومساومات ومزايدات وفي ديوان الحكم من بان عجزه زال عزه إخوة الإسلام ولكن ثم لكن ها هو التاريخ المعاصر يرهف السمع في اكبار لمجتمعات خلعت من براثن الإذلال فأزهقوه ورفضوه واستأسدوا في وجه الاستكبار فدكوه ولفضوه فتسنموا بحمد الله في شموخ واعتزاز عبق الشعائر الدينية والحياة الإسلامية بعد أن, أن, أن أنهكهم الاعتساف والابتزاز لقد آنى لقد انا لعتات الطغيان في كل مكان أن يتعظوا بمآل الأقران فغواش المحن لا محالة متقشعة عن فجر العزة والانتصار ومشقة عن صبح الكرامة والاستبشار وستبقى عنجهية العتاه الذين اعتقلوا إرادات الشعوب وسلبوا حقوقهم في العزة والكرامة وعفوا معالم إبائهم غرة سوداء في غرة سوداء في محي التأريخ ودمامة في إنسانية الإنسان في كل زمان ومكان أمة العزة والكرامة أمة العزة والكرامة والإباء والشهامة إن العزة المنشودة المرومة الزاكية الأصول والأرومة التي رفرفت وفق ضوابط الدين ورسوخ اليقين وشفوف البصيرة النفاذة التي تبين لأن العزة إنما هي في التقوى والقوة في الطاعة والعلو في الاستقامة والرفعة في النبل والمروءة والفضيلة والحرية الحقة في ظلال الشريعة الغراء وفرق بين الحرية والفوضى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 إلا بالسير على نور العزيز العلام وهدي سيد الأناام فلا تفرط في الاعتزاز بهويتها ولا تستلين وتشمخ ولا تستكين هو العز الذي لا, لا ريب فيه لمن رام الشريعة واستقام فتلك مواقف الأبطال تترى وقد عمت كرامتها الأناام معاشر الأحبة في كل الأقطار أمة الشماس والإكبار أين التحقق بالعزة الإسلامية أين تحقق كرامة الأمة في المحافل الدولية أين تأصيل قيم الإباء والشمم والعلاء والهمم في كثير من الفضائيات ووسائل الإعلام وأسالات الأقلام من رجال الفكر والتوجيه الأعلام أين مخايل الاعتزاز بالإسلام لدى الشباب والفتيات والأجيال ثقافياً وسلوكيا وفكريا واجتماعيا لشد ما يطوح بك مرير الجواب والاسترجاع والاستعتاب إنها التبعية الجوفاء والانهزامية النكراء التي غزت كثيرا من أبناء المسلمين عيانا بيانا وأذاقتهم من الهون أصنافا وألوانا أمة الإسلام وثمة ملحظ مهم ليكن منكم بحسبان في فئام من الناس يعانون ثقافة الخلط بين الاعتزاز والابتزاز وبين الحق اللازب والمؤكد من الواجب وبين العدل بالعدل والعدل عن العدل دون الاحتراس من الاندفاع في لجة الغرور والبأو واتقاد جمرة الخيلاء والزهو وذلك بتبديد المرافق والممتلكات والمكتسبات والتعدي على المقدرات والحرمات بإثارة الفوضى والشغب على الأمن والاستقرار والنظام والطمأنينة والانسجام بدعوى الحرية والكرامة والمطالبة بالحقوق قد أسلموا قيادهم لدعاة التحريض والغوائية الذين يبثون الفتنة بين الشعوب الأوداء لخدمة أجندة مشبوهة للأعداء الألداء الأل وتلك ويم الحق المفاهيم المختلة ودلالات العزة المعتلة التي تصادم نصوص الملة وإن هو إلا الصلف النذق. والهوج الأرعن الذي ألصق بالعزة الإهانة وتعطل عن الوعي والزكانة وتجرد عن المسؤولية والأمانة وإن في طيه إلا الشرور والبلاء والخسر والعذاء ذلك وإن, وإن أمنية من يحس مرارة الواقع بلوعة جنانه وحرارة إيمانه أن تحطم الأمة عقدة الدون والانهزام وترشد في المجتمعات مفاهيم العزة والاحترام التي تنبذ الفوضى والاحتدام وتتأبى عن الهمجية والانتقام وتمضي في مطارحة الفكر بالفكر والتماس الحقوق بمدارج العقل والروية والحصانة السنية ساعتها سينهمر غيث الأمجاد والعلاء على آكام العزة الحقة ومضارب الإباء التي تجمل الحياة وتغليها وتباركها وتحييها على نحو ديار الحرمين الشريفين حرسها الله التي بلغت بحمد الله من ألق الإباء والكرامة الذو النظير الذي عز عن النظير والله وحده الولي والنصير ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أمن وإيمان وإيمان وعزة دولة تحمل حما مما يروع ويفجع فإذا نظرت فكل شيء باسم والحكم عدل والشريعة تستع ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين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 الحمد لله ولي النعم ومصديها أحمده سبحانه كرم الإنسان تبجيلا وتنويها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة زكت بالحق مراميها وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله من سعدت به الخليقة فانجابت دياجيها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البالغين من الأمجاد عواليها وصحابته الداعين إلى العزة القعساء في أجل معانيها والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واحذروا المهانة والضع فقد ذل جانيها وابتغوا من عزة الإسلام للأرواح تزكية وتوجيها أيها المسلمون بيد أن هناك أقواماً يتظاهرون بالغيرة على الإسلام ركبوا من ظاهر العزة متن عمياء وخبط عشواء يريدون دك عامرها وتكدير رقراق غامرها وذلك في حوادث الخطف والقرصنة والمساومة والابتزاز كما في حادث الخطف الصلف للدبلوماسي السعودي عبد الله الخالدي، فك الله أسره، فك الله أسره، فك الله أسره وسائر أسر المسلمين. إن تلك الأفعال الإرهابية الجبانة التي قامت على أنقاض الظلم والبهتان والغدر والعدوان. محرمة إجماعاً في الشريعة الإسلامية مجرمة في القوانين الدولية تستنكف منها الحمية الدينية وتمجها النخوة العربية والشيم الأصيلة الإنسانية وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله ولا أحبس الرسل وفي رواية ولا أقتل الرسل وإنه لبرهان قاطع ودليل ساطع. فضح من تلك الفئات عوارها وإفلاسها وهتك زائف ادعائها وكشف ظواهرها المموهة وبواطنها المسمومة المشوهة ومن يهن الله فما له من مكرم أما زعموا أنهم إلى الشريعة يحتكمون وإلى العدل والحق يختصمون وبالسنة الغراء يهتدون أين حقيقة ذلك؟ فيما أقدم عليه من الترويع والتفزيع والارتهان والامتهان آلا فالتكثكفوا يا هؤلاء من أضاليلكم ولتقصروا عن أباطيلكم ولتثوبوا إلى رشدكم وتتوبوا إلى ربكم وتطلقوا فورا الخطيف البريء والأسير العني هذا وإن العالم أجمع يثمن للمملكة الشماء وقيادتها الأمنية الموفقة الموقف الأبي الصارم في مجافاتها هؤلاء النزقة المارقين المرتزقة مؤملة من الأشقاء والنصفة الشرفاء مزيد التحرك العاجل لحل هذه القضية الساخنة والله وحده المعين والظهير وللخاطفين الذين خطف الشيطان عقولهم سوء المنقلب والمصير من دوحة المجد من شماخة القمم من منبة العز من خفاقة العلم ناد المنادي إلى الإحسان فاستبق وأسوا جراح خطيف تاه في الغلم وكذا رأب الصدع بين الأحبة والأشقاء ونزع فتيل الفتنة والأزمة العابرة بين الإخوة الأوداء لقوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحو بين أخويكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون هذا وصل وسلم رحمكم الله على من هداه الله به صراط مستقيم وعقد من معاني العزة در نظيمًا ممتثلين أمر ربكم سبحانه الذي ألبسكم به شرفًا جميمًا فقال تعالى قولًا كريمًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلا صلى الله عليه بها عشرا ثم الصلاة مع السلام جميعه لمحمد المبعوث بالفرطاني والآل والصحب الكرام وكل من سلك المحجة ثابت الإيمان اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي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 اللهم عليك بهم فإنهم لا يحجرونك اللهم فرق جمعهم وشدت شملهم واجعلهم عبرة للمعتذرين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أمتنا وولت أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ضاعف أجره و على ما يقوم به من نصرة قضايا المسلمين وعلى ما وفق من احتواء السحابة العابرة مع احب مع احبتنا في مصر الكنانة. وتضيع الفرصة على الشانئين المتربصين اللهم اجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر الماء. سورين. وارفع الحصار عن المحاصرين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كل إخواننا اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم كل إخواننا في فلسطين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين. اللهم إننا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اكشف الغم اللهم اكشف الغم اللهم اكشف الغم عن هذه الأمة اللهم نصر إخواننا في سوريا اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم طال ليل ظلمهم وبلائهم اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجلٍ يا ذا الجلال والإكرام اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء بالقرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون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 أقيموا صفوهكم واعتدلوا سووا صفوهكم وسدوا الخلل واتم الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 amida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 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيٌّ مَبِثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِفَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم